بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وفدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم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 فإما منا من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب ووزارها ذلك ولو يشاء الله ننتصر منهم ولكن يبدو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل ويصلح ذا لهم ويُدخلهم الجنة تعبرها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله إن تنصر الله ينصركم ويثبت قتامكن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 دمر الله عليهم وللكافرين عمتالها ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنحاء والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعوام والنار مسوى لهم وكأجى من قرية هي عشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم أَثَلُمْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ من رَّبُّهُ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَالسَّبْعُونَ أَهْوَاءَ غَمَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُسْتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ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 وَثِقُوا مَا انْحَمِيمًا فَقَطَعَ أَلْآهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ عَسُوا الْعِلْمَ ماذا قَالَ آنفا الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوائهم والذين اهتدوا زادهم هدوء واتأهم تقوىهم فهل يعود ظرورة إلا الساعة إلا الساعة عن تأسيهم ضغط لقد جاء فأننا لهم إذا جاءت ذكراؤهم فعلم أنه لا إله إلا الله فعلم أنه لا إله إلا الله هو المستغفر لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتِ السُّورَةُ فَإِذَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَإِذْ خَرَجَ فِي الْقِتَالِ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَهْمِسُونَ بِالْقَوْلِ خَبْثًا يُرِيدُونَ بِهِ أَنْ يُؤْذُوا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ هُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْكُفَّارِ وَإِذَا لَقُوكُمْ فَهَلْ عَتِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُبْخِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُ أَرْحَمَكُمْ هُوَ لَأَكْلَذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ هُوَ لَأَكْلَذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصْمَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَارٍ هَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ ثَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ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 ولا تعرف في لحم القول والله يعلم ايمانكم ولا نبلو حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخبركم إن الذين كفروا وطدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتستقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم ها في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا